الليل يا ليلة يعتبني ويقول لي سلم على لي سلم على ليلة الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهالينا دروب الحي تسألني ترى هل سفرت ليلا الحي تسألني ليلا خمسة فرت ليلى وطيب الشوق يسألني إلى عينيك يا ليلى إلى عينيك يا ليلى